أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تردون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 110. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا من 119. إما أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 110. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إن 119. إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 110. رب اغتر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا